لا يزال الحديث موصولا في الكلام على شروط كلمة التوحيد شروط الكلمة الطيبة شروط صحة هذه الكلمة إذا نطق بها ناطقها وقد بر بنا أربعة شروط أذكر بها الشرط الأول الذي مر بنا هو أن, أن الناطق بها يكون عالما بمعناها وبما تضمنته من نفي وإثبات من نفي العبادة لغير الله عز وجل وإثباتها لله وحده لا شريك له وهذا المعنى هو أول ما يدخلك في الإسلام إذا أقررت به وعالمته من قلبك وأقررت به بلسانك فهو أول ما يدخلك في الإسلام ويثبت لك عقد الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله عالما بمعنى ما تقول وهو أن تترك عبادة كل أحد غير الله عز وجل وتتوجه بعبادتك لله وحده لا شريك له وكما مر العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فليست العبادة مقصورة على الصلاة والزكاة والحج والصوم وهم وهذه العبادات هي أس العبادة وأركان العبادة ولكن العبادات كثيرة العبادات منها القولية ومنها الفعلية ومنها القلبية ومنها التركية وهي التي يغفل عنها كثير من الناس فالعبادات القولية كالذكر وكفراءة القرآن وكالدعاء وهو أعظم العبادات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه الترمذي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة ثم تلا قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ومن العبادات القولية الحلف بالله عز وجل أن تعظم الله فتحلف به هذا من العبادات القولية ومن العبادات القولية قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومن أمثلة العبادات الفعلية كالصلاة والحج والذبح أن تذبح لله عز وجل فهذا توحيد وأن تذبح لغير الله عز وجل فهذا شرك ومن العبادات القلبية الإخلاص لله عز وجل والتوكل عليه ومحبته ومحبة ما يحب وبغض ما يبغض وأن تصدق مع الله سبحانه وتعالى هذه كلها عبادات قلبية محلها القلب ومن العبادات القلبية الصبر على طاعة الله عز وجل والصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة ومن العبادات التركية العبادة التركية هو الترك كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مما يظنه الظن أنه يقرب إلى الله عز وجل وهذه التي يغفل عنها كثير من الناس فجهلهم أو غفلتهم عن هذا النوع من العبادة أوردهم موارد البدع والمحدثات في دين الله عز وجل فإن العبادات محلها التوقيف لا نعبد الله عز وجل كما سيأتي في شهادة أن محمد رسول الله العبادات توقيفية لا يجوز أن نحدث في دين الله عز وجل من العبادات ما لم يدل عليه دليل من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مما يظن أنه عبادة فالعبادة أن تتركه فالعبادة أن تترك هذا الذي تظنه أنه عبادة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حذيفة رضي الله عنه حذيفة بن اليمان قال كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها فإن الأول لم يترك للآخر مقالا ثم رأينا الشرط الثاني وهو شرط اليقين أن تنطق بهذه الكلمة مستيقنا بها وبما دلت عليه من الركنين وهو النفي الأثبات أنت سائق إذا قلت لا إله إلا الله أن أن أحداً غير الله عز وجل لا يستحق العبادة أن لا أحد غير الله عز وجل يستحق العبادة لا رسول مرسل لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا من هو دونهم في الفضل والرتبة والزلف عند الله تبارك وتعالى وأن تكون مستيقنا أن الذي يستحق العبادة لا شريك له هو الله عز وجل الذي خلقك ورباك ورزقك وهو الذي يحييك ويميتك لا أحد غيره يستحق منك أن تتوجه إليه بعبادة ولو حلت ولو تقول يا كلان أعطيني كسرة خبز وهو ميت في حبره هذا كله من الشرك بالله عز وجل حتى مجرد الشك أن يشك المرء فيما ينطق به فهذا ينقض توحيده ويفسد عليه دينه أن تكون مستيقنا بما تنطق به بلسانك فأن الشك هو حال المنافقين الذين قال الله عز وجل فيهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك ليسوا على يقين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومنها قوله تعالى إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون إلى غير من النصوص التي قد مرت بنا ومن الشروط التي مرت بنا شرط الإخلاص وهو أن تكون مخلصا لله عز وجل فيما تنتق به وما تتوجه به إلى الله عز وجل بالعبادة أن تكون مخلصا تبتغي, تبتغي من وراء عباداتك وتوجهاتك إلى الله عز وجل تبتغي وجه الله والدار الآخرة لا شيئا من فطام الدنيا والشرط الرابع والاخير الذي انتهينا به في المجلس السابق هو شرط الصدق حتى تفارق المنافقين في اعتقادهم الذين كانوا ينطقون بألفنتهم وتكذب قلوبهم وتكذب قلوبهم فيما نطق به الالسنه قال تعالى إذا جاءك المنافقون فأ... إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم الشرط الخامس من شروط هذه الكلمة العظيمة كلمة الإسلام كلمة التوحيد الكلمة الطيبة هو شرط المحبة لهذه الكلمة حتى تصح منك هذه الكلمة وحتى تقبل عند الله عز وجل ويكون لها الثمرة الطيبة في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة لابد أن تحبها وأن ينشرح صدرك بها وأن تسر بهذه الكلمة وأن تعتز بهذه الكلمة التي هي عنوان الإسلام وترجمة الدين أن تنشرح بهذه الكلمة وانشرح بها صدرك وأن تسر بها أعظم سرور وأن تحب ما دلت عليه وأن تحب ما اقتضته وما استلزمته من أعمال وحقوق وأن تحب الله عز وجل كأكثر من أي شيء آخر أكثر من نفسك التي بين جنبيك وأن تحب ما يحب الله وأن تحب من يحب الله من الأشخاص والأماكن والأزمان أن تحب الملائكة وأن تحب الأنبياء والرسل وأن تحب عباد الله المتقين الصالحين المحسنين وأن تحب الأماكن التي يحبها الله أن تحب المساجد وأن تبغض دور الخناء أن تبغض مواطن الشرك مواطن الشرك التي يحاد الله فيها ورسوله صلى الله عليه وسلم يعبد فيها غير الله يستغاث فيها بغير الله يذبح فيها لغير الله، وأن تبغضها أشد البغض، وأن تبغض أماكن الفشاد التي يعصى فيها الله عز وجل، وأن تحب الأزمان التي يحبها الله عز وجل، كال... كشهر رمضان، وكأشهر كأيام الحج، وكيوم الجمعة، وكثلث الأخير من الليل. هذه هذه كلها أزمان وأوقات يحبها الله. من محبتك لله أن تحب ما يحب الله وأن تحب من يحبه الله عز وجل وأن تقدم محبوبات محبوبك وهو الله عز وجل أن تحب ما يحب الله أكثر من محبوباتك أنت وذلك علامته أنه إذا تعارضت تعارضت محابك مع محاب الله عز وجل قدمت محاب الله على محابك أنت، وهذه المحبة يناقضها ويضادها البغض، فلأعوذ بالله أن يبغض أحد ربّه عز وجل، أو أن يبغض ملكا من ملاكَة الله عز وجل، كاليهود الذين كانوا يبغضون جبريل. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا من يأتيك من الملاك؟ من, من الملاك؟ قال جبريل قال أما إنه لو كان يأتيك ميكائيل وهو ملك القطر لتابعناك ولكن جبريل لا يأتي إلا بالعذاب فنزل قوله تعالى من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهو دواء بشرة للمؤمنين لمن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين كفرهم الله عز وجل من هذا الجانب وإن كانوا قد كفروا من جوانب أخرى لكن هذا بحد ذاته كفر بالله عز وجل أن تبغذ ما استيقن أن الله يحبه أو أن يبغذ أحد من العز رسولا من الرسل أو نبيا من الأنبياء أو كأن يبغض شيئا من شريعة الله عز وجل، أن يبغض الصلاة، وإن كان يصلي، أن يبغض الصوم، أن يبغض الذكر، أن يبغض القرآن والعزب بالله، أن يكره شيئا مما أنزله الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر بالله عز وجل يناقض هذا الشرط وهو محبة الله ومحبة ما يحبه الله من شريعته السماحة. قال الله تعالى في التدليل على هذا الشرط ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حب الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله أي هؤلاء المشركون يحبون أنداذهم وأوثانهم وأولياءهم ومشاهدهم وكل ما يعبد من دون اللازل يحبونهم كما يحبون الله وهذا في دليل أن المشركين يحبون الله لكنهم سووا غير الله بالله في هذه المحبة كما قال تعالى عن المشركين قالوا تالله إن كن لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين قال العلماء والله ما سووهم لا في خلق ولا في رزق ولا في تدبير لأن المشركين كانوا يقرون أن الله لا شريك له في الخلق والرزق وسائر أمور الربوبية وإنما سووا فأندادهم مع الله عز وجل في المحبة وهي أس العبادة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله أي كحبهم لله والذين آمنوا أشد حبا لله الذين آمنوا يحبون الله أشد ما يكون أكثر من كل شيء ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بحوم يحبهم ويحبونه فذلة على المؤمنين فأزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلاءم الشاهد يحبهم ويحبونه ليس كمن يرتد عن الدين بأن ينتقض منه شرط المحبة وعلامة هذه المحبة هو أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله قال تعالى كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم إن كنتم حقا تحبون الله عز وجل كما تدعون لأن ليس الشأن أن نحب الله إنما الشأن كل شأن أن يحبنا الله عز وجل لكن كل أحد يقدر على الادعاء والزعم بأنه يحب الله كما دعته اليهود والنصارى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبائه فعلامة الحب علامة أنك تحب الله هو أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو محنة أي يمتحن به يختبر به أثبت الحج أنك تحب الله فلتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فمحبتك هي مجرد دعوة والدعوة, والدعوة ما لم تقم عليها بينات أبناؤها أدعياؤه و من يعرف الشيء بحدّه، فنحن التعريف تعريف الشيء إما يعرف بحدّه أو بما يماثله أو بضده، كما يقال وبضدها تتبيّن الأشياء، فبغض. من يبغضه الله أو ما يبغضه الله من الأقوال والأعمال هو علامة حبك لله عز وجل ولذلك أمرنا بأن نأتسي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وأخوانه من الأنبياء في هذا الأصل وهو البراء والبغض لكل ما يبغضه الله عز وجل فقال تعالى قد كانت لكم إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده فبدت بين إبراهيم وإخوانهم من المرسلين بينهم وبين أقوامهم المشركين الكفار الذين يبغضهم الله عز وجل بدت بينهم وبينهم بين الأنبياء إبراهيم ومن معه من الأنبياء وأقوامهم بدت بينهما الكفار البغضاء والكره حتى يزول السبب الذي من أجله حدث هذا البغض وهو حتى تؤمن بالله وحده فإذا تركوا الشرك والكفر وآمنوا بالله وحده ووحدوا الله عز وجل في عبادته يرتفع يزول هذا الحكم وهو حكم البغض لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما وجد الكفر وجد البغض ارتفع الكفر، ارتفع البغض وحل محله المحبة والولاء لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم لا يكون أحد يدعي أنه يؤمن بالله اليوم الآخر ثم تجده يواد أي يحب من يحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا لا يكون ومن الأدل كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري معلقا وصححا الترمذي من حديث أنش رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي أو للرجل الذي كان يكثر من قراءة سورة الإخلاص في كل ركعة فلما سئل عن السبب قال إني أحبها لأن فيها صفة الرحمن قال النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة أي لما أحب ما يحب الله وهو كتابه وكلامه أحبه الله جل وادخله الجنة أو في رواية أخرى إن الله أحبك كما أحببتها أحبه الله جل من أجل أنه يحب سورة الإخلاص وحديث أنس الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعربي الذي سأل عن وقت الساعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما عدت لها قال ما عدت لها من كثير من كثير صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب فقال أنس رضي الله عنه فما فرحنا بشيء كفرحنا بقوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب فإنني أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم أيوم القيامة في الجنة وإن لم أكن قد عملت أو إن لم وإن لم أعمل بعملهم ومنها قوله صلى الله عليه وسلم كما الصحيحين من حديث نس كذلك لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين حب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من تمام حب الله عز وجل ومن تمام حب هذه الكلمة لا إله إلا الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعله الله سببا لأن يخرجنا من الظلمات إلى النور من ظلمات الشرك والكفر من الظلمات التي نهايتها خلود في نار جهنم والعيز بالله فكان النبي صلى الله عليه وسلم السبب الأنور والسبب العظيم لأن يخرجنا من هذه الظلمات إلى طريق النور الذي منتهاه جنات النعيم ورضوان رب العالمين ورضوان رب العالمين ومنها قوله صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني من عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أوسع العرى الإيمان أن تحب أوسع عرى الإيمان الموالاة في الله والمعادات في الله والحب في الله والبغض في الله أوسع العرى الإيمان العروة العروة الوسقة هي لا إله إلا الله أوسع عرى هي أن تحب لا تحب الشيء إلا لله عز وجل وإن أبغضت شيئا فإنما أبغضته لوجه الله عز وجل لا لشيء من حطام الدنيا والمحبة خمسة أقسام القسم الأول المحبة المحرمة المحبة المحرمة وهي أنواع النوع الأول هو المحبة الشركية وهو أن نحب أحدا كما نحب الله عز وجل أو أن نحب أحدا مع الله وهذه محبة العبادة التي لا يشركه فيها أحد من العالمين كالصلاة والزكاة والإخلاص لا يجوز أن نصلي لغير الله كذلك لا يجوز أن نحب أحدا مع الله عز وجل وهذه المحبة التي ثمرتها ومقتضاها أن تطيعه في كل ما أمر وأن تنتهي عن كل ما نهاك عنه وأن تسلم أمرك له وأن تستسلم لقياده عز وجل من شاركه في هذه المحبة فقد اتخذه شريكا مع الله عز وجل كان التي كانت محبة المشركين لأندادهم كما في الآية التي سردناها ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله النوع الثاني من من أنواع المحرمة هو المحبة التي هي شرك أصغر لا تصل إلى درجة الشرك الأكبر ولكنها شرك أصغر كأن تعلق حبك وبغضك على غير الله تعلق حبك وبغضك على غير الله عز وجل كأن تحب الناس أو صاحبك أو غير ذلك من أجل الدرهم والدينار لي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعيس عبد الدينار تأس عبد الدرهم تأس عبد القطيفة تأس عبد الخميصة تأس وانتقش وإذا شيك وانتكس وإذا شيك فلن تقش عبد الدينار ليس معناه يعبد الدينار يسجد له ولكن يحبه حبا يوالي من أجله ويعادي من أجله هذه محبة شركية لكن من الشرك الأصغر لا تخرج عن ملة الإسلام ولكنها مذمومة والحديث من حديث أبي هريرة في البخاري هناك المحبة البدعية كأن تتقرب إلى الله تتقرب إلى الله محبة في الله عز وجل أو في رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يشرعه الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فأن تعبر عن حبك لله عز وجل ولي رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يشرعه الله ليس من ليس من العبادات الشرعية مثال على ذلك مثال على ذلك أن يحتفل أحدنا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم محبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الظنب المسلمين هم يحتفلون بهذا هذه المناسبة محبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتياقا له عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا الأمر الذي يعبرون به عن محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا فعله الصحابة الذين هم أشد الناس وأصدق الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحدهم كان أحدهم يستوي عنه أن يحيا أو يموت حماية وحفظاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم يستوي عنه الأمر كان أحدهم يقدم رقبته في داء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم رقابته حقاً قد صار لما أخذ خبيب بن عدي رضي الله عنه ليقتل في مكة لما أمسكوا به فقالوا له فلما أرادوا أن يرفعوه على الخشبة حتى يصلبوه قالوا له أترضى أن يكون محمد مكانك وأنت بين أهلك؟ قال لا والله لا أرضى أن أكون بين أهلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكه لا أرضى أن أكون بين أهلي بين أولادي وصغيراتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة دبوا شوكة من أرضاش فما بيكون أرضاه لن يموت ورفعوهنا الخشبة وختلوه وهم يقتلون يصلخونه سلخا ويقطعونها القتل وهو يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كانت الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو أو شلو ممزعي هذه المحبة صار أبو دجانا صحابي جليل في غزوة أحد لما دارت الدائرة على المسلمين في آخر الأمر فأراد المشركون أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا جميعهم همهم الوحيد أن يصلوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى يقتلوه فكانوا يصوبون إليه السهام حتى يرمونه فأبو دجان ارتمى على النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاهم بظهره والنبال في ظهره حتى مات عليه رضوان الله شهيدا في سبيل الله حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فرأى أحد المشركين يصو بسهمه في غزوة أحد يصو سهمه نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى السهم آتيًا مد يده فأصاب السهم يده حتى شلت يده ولما عايره عايره أحد مخالفيه لأنه يدهم بأن يده مشلولة فقصوا عليه قصة أن شلت في سبيل الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صحابة هم التابعون وبعدهم تابع التابعين وبعدهم الأئمة المرضيون كمالك رضي الله عنه، وكبي حنيفة وكسفيان الثوري وكسفيان بن عينة والشافعي وأسحاق بن روي وأحمد بن حنبل ويزيد بن هارون والليث بن سعد والأوزاعي وجميع السلف ومن بعدهم من تلاميذ هؤلاء الأئمة حتى جاء القرن الخامس الهجري فحدث هذا الحدث وله قصة ليس نحن بصددها الآن أن أحدث هذا الأمر الذي عليه أغلب المسلمين وهو الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يسأل سائل يسأل نفسه بكل صدق وبدون أدلة لا كتاب ولا لسيب عقله هل نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الصحابة أكثر من التابعين أكثر من أتباع التابعين نحب رسول الله أكثر من مالك بن أنس الذي ندعي أننا من أتباعه وعلى مذهبه نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من تلاميذ مالك أكثر من من علماء المالكية الكبار كابن عبد البر وانفرتبي وابن بن العربي واسماعيل القاضي رحمه الله لم يحتفلوا بهذه على كل هل المقصود هو أن هذه المحبة ونحن لا نشك في نية أغلب المسلمين لا نقول كل على الأقل أكثر المسلمين يحتفلون حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا ندخل لا نشك عن قلوب الناس لا, لا نقصن الظن ونحسن الظن بهم ونقول هم يحبون رسول الله وتعبيرا بهذا الحب استفلوا هذا الاحتفال فهذا الحب هو من المحبة البدعية وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة اثناء ومنها النوع الرابع من أنواع المحرمة هو البدعة عفوا المحبة المحرمة هو أن يحب المرء شيئا يبغضه الله يحب العزب للزينة يحب الخمر يحب القمار يحب الخلوة بالأجنبيات بالنساء يحب كل ما ي... هذه محبة محرمة مع الاقرار بأنها حرام أما إن كان يجحد حرمتها فهذا كيف صحنا. النوع يعرف حرام لكن يحب يزمع هذا يحب يسرق يحب يكلم الناس بالباطل هذا حرام يحب أشياء حرمها الله فهذا محبة محرمة يعاقب عليها حتى إن لم يفعلها يحبها وما يفعلهاش حب زنا لكن ما يزناش هذا حرام عليه يعاقب هناك المحبة المكروهة كأن تحب ما يكرهه الله المكروهة على مصطلح متأخيري الفقهاء وهو المكروهات هي التي إن فعلها لا أجر ولا وزر وإن لم يفعلها فله أجر كان يحب أكل لحم أكل البصل للني وهو آثم إلى المسجد مثلا على قول بعضها أنه مكروه كان يحب أن يشرب قائما ويقف، وبعض الفقهاء يقولون أنه مكروه شرب قائما وهكذا. هذا محب مكروه. لا إن تركها فله أجر، وإن فعلها لا أجر ولا وزر. هناك المحب المباحة هي أن يحب المباحات، كما يحب الرجل ابنه أو يحب الأكل والشرب والأشياء المباحة. هناك المحبة الواجبة وهو حب الله ورسوله هذه المحبة التي لا يصح دين ولا إسلام إلا بها والمحبة المستحبة هو كمال المحبة كان يفضل محبوبات الله عز وجل على محبوباته وإن كانت محبوباته غير محرمة ولا منهي عنها تفاصيل هذه من شاء توسع فيها يرجع إلى المقولات أو المطولات. هذا الشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله هو شرط المحبة أن نحب الله ورسوله، أن نحب هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، أن نحب عبادة الله، وأن نبغض وأن نبغض عكس ذلك، أن نبغض الكفر، أن نبغض الشرك، أن نبغض من يبغضه الله كالكفار والمشركين واليهود والنصارى والبوذيين، أن نبغض كل ما يبغضه الله وكل من يبغضه الله زوجا ورسوله صلى الله عليه وسلم لا بد من تحقيق هذا الشرط الشرط السادس شرط الانقياد لا تصح منك هذه الكلمة حتى تنقاد لأوامر الله عز وجل بقلبك ولا يصدر منك ما يشين ويفسد عليك هذا الشرط يعبر عن هذا الشرط بمصطلحات أخرى منها الاستسلام، كما قال تعالى وانيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ومنها قوله تبارك وتعالى وَمَن يُصْلِمُ وَجْهَهُ إلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوَةِ الْوَثْقَى وَهِيَ الْعُرُوَةُ الْوَثْقَى هِيَ لَا إلَهَ اللَّهُ وَيَعْبُرَ عَنْ هَذِهِ هذا المصطلح أو هذا الشرط بحولهم الإذعان والخضوع لله عز وجل ولأوامره والرضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذا قطعم الإيمان ذا قطعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا هذا الذي يذوق طعم الإيمان هو من يرضى وهذه الثلاثة من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا هذه الأصول الثلاثة التي يسأل عنها العبد في قبره من ربك ومن نبيك وما دينك من رضي بهذه الثلاثة الدنيا وفق بإذن الله للجواب الصحيح في قبره حين يسأله الملكان منكر ونكير من ربك فيجيب ربي الله ما دينك دين الإسلام ومن نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم ومنها قوله تعالى ومن أحسن دينا أي لا أحسن دينا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ومنها قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذا شرط الاستسلام او شرط الانقياد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل لما ارسل له الرسالة قال اما بعث اني ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم اسلم تسلم اسلم لله عز وجل بالتوحيد تسلم من الكفر في الدنيا ومن الخلوط النار يوم القيامة وأن قياد هذا الشرط ينافيه لأنه كما قلنا بفضلها تتبين الأشياء حتى يفضى أكثر ينا... يضاده في المقابل في الجهال الأخرى الترك أن يترك هذه الكلمة أو يترك ما دلت عليه عنادا واستكبارا والترك أنواع أنواع ثلاثة الترك إذا ترك التوحيد فهنا الشرك فهو المشرد إذا ترك التوحيد ترك لا إله إلا الله ترك ما دلت عليه لا إله الله من نفي العبادة عن كل من سوى الله وإثباته لله وحده إذا ترك هذا الأمر فهو الشرك والكفر بالله عز وجل وإذا ترك السنة فهو الابتداع وإذا ترك الطاعة فهو العاصي فهي المعصية إذا نترك أنواع ليس كل ترك كفرا وشركا والإسلام مبناه على هذا الانقياد كما يقول علماء في تبسير الإسلام الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة أن تنقاد وأن تخضع لله رب العالمين الذي أمره لا بد أن يكون قدرا وشرعا والذين لم ينقادوا ما جرهم إلى هذا الترك والاستكبار والعناد وهذا الترك إلا الاستكبار والعناد فإنهم لم يس لم يتركوا هذا الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم ولما جاء به من دين الإسلام من التوحيد والدين إلا الكبر والعناد ليس تكذيب ولا شكا في صدق محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولقد نعلم أنه يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ومنها عن فرعون قومه أن الله عزيزي قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ما جرهم إلى هذا الجحد إلا الظلم والعلو في الأرض ثم يبقى الشرط الأخير وهو الشرط السابع شرط القبول القبول أن تقبل هذه الكلمة وأن لا تردها أن لا تردها عناداً واستكبارا ما معنى القبول؟ أي أن تقبل بأن تعمل طول عمرك بمضمون هذه الكلمة كلمة التوحيد وأن لا تخالفها أن تقبل وفي مصطلح آخر يقول أن تلتزم فلتزم فلان بمئة دينار لفلان أي استعرف بهم كل واحد دول. استعرف وقبل ثم بعد يخلصوا ويخلصوا شيء كذلك مصطلح القبول أو الالتزام هو أن تقبل وأن تلتزم بأن تعمل طول عمرك بمضمون هذه الكلمة أي بما دلت عليه هذه الكلمة وبمقتضيات هذه الكلمة وأن لا تخالف أبدا حتى الموت لو قال أحدا انتبهوا لهذا الأمر لو قال أحدا أنا لا أصلي أبدا لا أصلي حتى الموت نعرف لا واجبة ومن نكر. أما أنا ما صليش هذا كيف؟ لأنه ترك شرط القبول لم يحقق شرط القبول لو قال لو قال لله أنا لا أصوم رمضان أبداً منصومش. تنكر اللي هو من مناكين الاثنين لا منصومش. وواجب نعرفه وواجب علينا. أما أنا منص من منصومش. حياتي كذا منصومش. هذا كفر أكبر خرج من الاثنين. وهذا معناه القبول لأنه ال... حتى الرد لأحكام الله عز وجل وال توطين النفس على ترك أوامر الله عز وجل هذا كفر متى تكون معصية إذا قبل متى تكون معصية مجرد معصية تكون تحت مشيئة الله عز وجل ويغفرها الله إن شاء وقلي يقر بها ويقبلها وفي كل حد يكون عنده استعداد توطين النفس على أن يفعلها ثم يترك ويتكاسل. ويتتبع الهواء ويتبع وسرسة الشيطان أما أنه وضع نفسه على عكس ذلك أنا لا أصلي ولا أبدا أنا لا أزكي لا أصوم لا أحج أنا لا أبر والدي أبدا حتى الموت هذا كفر هذا كفر يخرج من ملة الإسلام كثير من الناس بجهل ينطق بنا مثل هذا الكلام فالي ينتبه المر واليحذر واليحافظ على دينه خشية أن تدركه المنية وهو قد قارف شيئا من نواقف دينه وهو لا يشعر، فيلق الله عز وجل وهو غاضب عليه، فيقول له تقول له ملائكة الموت لروحه اخرجي أية الروح الخبيثة إلى غضب غضب غضب الله عز وجل وصاحتين، فليحذر أحدنا من هذا. إذن القبول لهذه الكلمة ولما دلت عليه هو أن يلتزم بأن يعمل طول عمره بمضمون كلمة التوحيد ولا يخالفها أي أن يوجب على نفسه أنا مدام رب سبحانه وتعالى أوجب علي الصلاة إذن هي واجب علي أنا من اشتفعل في الفعل الكلاني أنا مقصر أنا أستحق العقوبة كما يرحمني رب سبحانه وتعالى كذا لي كذا وكذا لو كان الموت على الحالة هذه الله أعلم أنه كذا كذا وان شاء الله بيتوب علي إذا هذا نرجو له المغفرة ولا نؤيسه من رحمة الله عز وجل وضد هذا الشرط هو الرد والإباء والكبر والتولي كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا وانقلبوا على أعقابهم فإن تولوا فقول اشهدوا بأننا مسلمون فإن تولوا أي لم يقبلوا ما دعوتهم إليه دعوتهم يا محمد أنت إلى كلمة سوى بيننا وبينك لا يتخذ بعضنا بعضا أربا من دون الله لم يأتيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لتجعلوه إلها مع الله عز وجل أو ربا من دون الله عز وجل لا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا فيها ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله أن قلiah الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض الأرباب من دون الله فإن تولوا ولم يقبلوا وأبووا واستكبروا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون شهدوا بأننا مسلمون يش استخفاء بديننا أو تعطي ولا عز بالله يكون بين اليهود والنصارى يحشم بشي يقول لنا مسلم ولا مصلي يحشم بين الناس المصلي يقول لنا مصلي, مصلي فقولوا اشهدوا اشهدوا بأننا مسلمون وقال تعالى إنهم أي مشركو قريش إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله الله يستكبرون يعلمون معناها ويعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا صدقا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله الله يستكبرون ويقولون آئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون فقال تعالى بل جاء بالحق وصدق المرسلين وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على دين وعلى ملة وبلغتنا لغة عادات وتقاليد عادات جدودنا عاداتنا وتقاليدنا و... وفيقولك الله لا يبدل لنا عادة لا لا يبدل لنا عادة خير عادة الشرش الله ربينا خلينا فيقول العز وجل وما أرسلنا من قبلك في قرية في قرية من نذير أي نبي أو رسول ينذر قومه ويدعوهم إلى الله عز وجل إلا قال مترفوها وكثيرا ما يكون الاستكبار وال... ورد ما جاءت به الأنبياء عن طريق المترفين فكان أكثر أتباع الأنبياء المستضعفين كما قال هيرقل ليبي سفيان قال ومن أكثر أتباعه أي النبي صلى الله عليه وسلم قال الضعفاء قال هم أتباع الأنبياء أكثر أتباع الأنبياء خاصة في أول أمر لأن الأنبياء رب سحة على يبعثهم في قلة في أول أمر أفراد نبياً عندهمش قوة حتى يمتحن العباد أن يتبعونه لأن معه الحق كن رب سبحانه تعالى يرسل الأنبياء أو الرسل هو مع وعندهم الجيوش الجرارة والملك والسلطة يتبعهم الناس كلها وشوف الحقيقة مش تعمل بسيف دخلوا العباد في الكفر بسيف ولا في المعاصي بسيف لكن الأنبياء لا رب سبحانه لا يبعثهم في خلة حتى يعلم الصادق من الكاذب ثم بعد ذلك كما قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مطرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة الأمة بمعنى الدين بمعنى الملة على أمة وإن على آثارهم مقتدون قل أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا إن بما أرسلتم به كافرون معيزن ولو تار فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وقالوا أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لا شيء عجاب وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لا شيء يراج المصيبة أن مشركي قريش كانوا قد ردوا هذه الكلمة كما قلنا كبرا وإنادا فأنهم لا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما فقال لهم يا معشر قريش لو أخبرتكم أن وراء هذا الجبل عدوا يريد أن يغير عليكم عدو أحب يهجم عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا بلى ما جربنا عليك إلا صدقا ما جربنا عليك إلا صدقا أن يصدقون أن بصرصنا في كل شيء بل كان يسم يسمونه الصادق الأمين فقال لهم أما إني نذير لكم بيني عذاب شديد قال فقال أبو هرير أ أبو لهب قال تب لك شائر اليوم ألي هذا جمعتنا فنزل قوله تعالى تبت يا أبي لهب وتب ما أغن عنه ماله وما كسب سيصنا نارا لا تلّب الآيات وكان أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم رغم أنه كان يحميه ويحوته بعنايته ويدافع عنه وكان يقول فيه الأشعار ويمدحه كأشد ما يكون المدح ويقول من أبياته يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البارية دينا ولقد علمت استيقنته بأن دين محمد من خير أديان البارية دينا لولا الملامة أن يلوم عليه قوم لولا الملامة أو حذار مسبتا لوجدتني بذلك سمح مبينا يهوسك النبي صلى الله عليه وسلم تبعتك شرني بكل متيانه ووجاهته من دين آباء يدين عبد المطلب وكان يقول لا يتحدث نساء بني هاشم أن أشت قد علت رأسي كبر على الصلاة والسجود قال ما انتبعش دين محمد دينه فيه صلاة وصلاة كي واحد يسجد تولي الاس يعني المقعدة المؤخرة قال لا يتحدث نساء بني هاشم أن استي قد علت رأسي يعني كي واحد يسجد لله سبحانه على رأسه ولوك حتى تولي المؤخرة تعال أعلى من رأسه قال لا يتحدث نساء, نساء بني هاشم أن استي قد علت رأسي ولا أعلى من رأسه هذا عنده حاجة خائبة ولا يدري مسكين أنه منتهى العجز وأنت في سجودك رأسك قد صار أسفل شيء في بدنك وأنت تقول سبحان ربي الأعلى ولا تعلو إلا لذاك السجود ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما السجود فادعوا اشتهدوا في الدعاء في السجود فإنه فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد رغم أنه قد وضع رأسه في في أسهل شيء والله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات ولكن عزك ومجدك في أن تكون عبدا لله عز وجل كما قال القاضي عياذ رحمه الله قال ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثرية كوكب العالى وكدت بأخمصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت لي أحمد نبيا هذا آخر شروط هناك فقرة كررها إن شاء الله سمعوها رقيان ولكن في الإعادة إفادة لأنه موضوع حساس بالمرة وهو مسئلة الالتزام وكررها حتى ترسخت الأذهان ولا تغيب عن بالنا. مصطلح الالتزام هذا اللي هو القبول هو كما قلنا هو الالتزام القبول وشرط القبول هو الالتزام والالتزام هو القبول. أن تقبل وأن لا ترد ثم تفعل فقد حققت إيمانك. ولا تفعل فقد نقص إيمانك ولا يعني لم تلتزم أنك قد تركت الدين جملة وتفصيلا من كلام العلماء يتضح الأمر يقول ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية يقول فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم تقع خسومة بين بعض الناس يقع شجار يقع اختلاف في أموال في مثل زواج في طلاق في كذا فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم في صدد تفسيره لقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجوا في أنفسهم حرهم قضيت وسلموا تسليما قال فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه فلا وربك أقسم ربك سبحانه وتعالى بنفسه المقدسة فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن لا يؤمنون وأما هذا من لم يلتزم وأما من لم يلتزم يعني من لم يقبل لم يقبل تحكيم الشريعه شريعه محمد حكمها في الحديث احكي فيها هذا لم يلتزم هذا ليس بمؤمن وليس بمؤمن يعني كافر وسنرى وأما من كان ملتزما الالتزام هو الإذعان لأحكام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والإقرار بها وعدم ردها وإن لم يفعلها وإن لم يعمل بها حتى كان يعمل بها المهم يردها يردهاش تكبرا يكبرش عليها كبرش على احكام رب سبحانه وتعالى في ردها كسلا وتهاؤنا يعرفه غالب شيء في ردها تكبرا وعنادا واستهزاء بها وتشويها لها فهذا شيء أخر وأما من كان ملتزما أي قابلا لحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا باطنا قلبه يكونش منافق وظاهرا ما يظهرش منه ما ينقض اعتقاده وأما من كان ملتزما بحكم الله ورسوله باطلا وظاهرا لكن عصاء واتبع هواه التزم ملتزما وعصاء فهذا بمنزلة أمثاله من الأوساط عاصم الجملة أمة محمد صلى الله عليه وسلم لكنه مسلم عاصي أما من لم يلتزم من أي لم يقبل هو قابل رد حكم رب الله تعالى حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في أي قضية من القضايا في أي شجار يكون بين المسلمين بين الحاكم والمحكوم ولا بين الحاكم في بعضهم ولا بين المحكمين في بعضهم كل كثير بل الآية نظر في الشجار صار بين زوز من الصحابة وليس من, من أفراد الشعب وقال الشيخ عبد الرحمن صدي في تفسيره في تفسير كذلك في تفسير هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون قال فمن استكمل هذه المراتب ثلاثة مراتب فلا وربك لا يؤنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم هذه مرتبة الإسلام ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت لا يكون حرج مرتبة الإيمان ويسلم تسليما مرتبة الإحشام يعادم ليودوا في حديث جبريل الذي نحن بصادة الكلام عليه ونزلنا فيه لا إله لله وهي مرتبة الإسلام ثم الإيمان ثم الإحشام قال فمن استكمل هذه المراتب التحكيم وأن لا يكون حرج والتسليم فقد استكمل مراتب الدين كلها التي هي ثلاث مراتب إسلام وإيمان وإحسان فقد استكمل مراتب الدين كلها ومن ترك هذا التحكيم لم يحكم الله ورسوله في حياته ولو في جزئية ومن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له لم يلتزمه أي لم يقبله فهو كافر فهو كافر ومن تركه هذا التحكيم مع التزامه فله حكم أمثاله من العاصين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم مسلم لكنه عصى ربي صلى ومن تركه مع التزامه ملتزم أحكام ربي قابلها هي على راس وعين وتركها تهاولا كسلا كان جمالي يجي يجي خويه ووجاري حاكمولي رأو خوك عمل لي ولا كل لي رأو جاري عمل لي أنا ملك مع خويه عايز بالله وأنا حسيت اللي الجار هو المظلوم ومنتم مع خوي أنا عصيت رب سبحانه تعالى لكن من إيش رأيت ربي أنا يلزم نقبه بالحق لكن ملت مع خوي ولا واحد عطا قاضية ولا الواحد شيء حاكمه عطا عطا مال عطا رشوة عارف حكم ربي يقول لك على راسعين والله اتغريت اعطاني تفتوفة حكمت للصالح وقال ابن ابنتيني رحمه الله ومورد النزاع في صدد الكلام على حكم تارك الصلاة تارك الصلاة له حالتان حالة الاولى انه لا يقبل الصلاة ويجحد وزوبه ويستهزئ بها ولا يقبلها دينا من دين الله لا يقبلها هذا لم يختلف علماء الأمة من لدن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا لم يختلفوا نحكي العلماء لم يختلفوا بأن هذا كافر بالله عز وجل لكن وقع الخلاف في اللي يترك الصلاة واعترافا منه بوجوبها وبأنه قد عصى الله عز وجل هناك من العلماء من قالوا كذلك هو كيف؟ لأن من ترك الصلاة كمن ترك شهادة أن لا إله الله محمد رسول الله علماء هناك من العلماء كذلك من العلماء الكبار أئمة المسلمين من قالوا لا ليس بكافر وإن كان ظالما فاسقا مجرما يستحق العقاب الشديد من الله سبحانه وتعالى لكنه ليس بكافر هو من جملة المسلمين إن فهو صلى عليه جنازة ومزائر بالرحمة فهو قال لا يعني من يقع لين يموت ومن يصليش قال من الله قال على كل هذا هي مسألة خلافية من عهد الشرف لا هذا يلوم على هذا ولا هذا يلوم على هذا كل واحد عنده لأدل ومورد لكن قال ومورد النزاع هو في من أقر بوجوبها أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها التزم فعلها ولم يفعلها ليش نفهمه شرط هذا شرط الأخير من شروط لا إله إلا هو القبول أن بمعنى أن تقبل لا إله إلا الله هذي كم فيها إيش تكاسلنا لأنه صلى الله فقط أخر من كان ولمثل ما نيل أعمالك تتركها أو الأقوال التي تتركها أو الاعتقادات التي تتركها إذا تركتها تبقى على الدين ولا وإن كنت عاصيا ونيل أعمال اللي أنت أنت أنت تتركها أو الأقوال أو الاعتقادات فالعيز بالله هو الكفر والشرك المخرج من الملة. يعني القبول هو أن نقبل لا إله إلا الله ففي كلام هذا بالإجماع لابد من اعتقاد ما دلت عليه والنطق بها نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم بعد العهد هذا والشعار هذا العظيم والكلمة الطيبة تبقى الأمور نقرأ اللي يقبلها يقبل جميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من دين الإسلام جميع ما جاء به سواء كان واجبات أو مستحبات سواء كانت محرمات أو مكروهات وحتى المباحات كلها لابد أن تقبلها تقبلها على رسق عينك ورسق اللوتها قدام ربه سبحانه وتعالى بعد مرة تانية لأنه ما من شيء تؤمر به أو تنهى عنه إلا وعليك تجاهه واجبان واجب لا نجاة لك إلا به والواجب الثاني إن أتيت به فقد كمل إيمانك وإن لم تفعله نقص إيمانك كل أمر يجيك من عند رب سبحانه وتعالى أو من الرسول صلى الله عليه وسلم فلك فله عليك واجبا الواجب الأول أن تعتقده أمرك رب سبحانه وتعالى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا شيء سهل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا دخلت المسجد تصلي ركعتين تحت المسجد أو تصلي سنة الفجر ركعتين سنة الفجر هذا معلوم مستحب بها سنة الفجر مستحب تصلي السباح فقط هذاك الواجب عليك سنة الفجر كان صليتها وما يسمى في المذب ناكي ورنغي كان صليتها عندك عجر كان ما صليتها ما عليك شيء لكن هذا في الفعل والتطبيق أما في الاعتقاد فلا بد أن تعتقد أنها من دين الإسلام لو كان واحد قال لا سنة الفجر لا يوجد من دين الإسلام لا مستحب له ولم يوجد قبل هذا فهو كافر بالله عز وجل. فكل أمر يأتيك من عند رب سبحانه وتعالى كل أمر يأتيك في الشريعة أمرك بشيء نهاك عن شيء أمرك أمر إيجاب أو أمر استحباد نهاك نهي تحريم أو نهي كراهة أباح لك شيء أباح لنا ربك سبحانه وتعالى مثلا التزوج بأربع نساء تحبش ما تحبش أما لابد أن تعتقد أنه من دين الإسلام تعتقد أنه من دين الإسلام تعتقد أنه قطع يد السارق هي من شريعة الإسلام كل ما جاءك من شريعة الله لابد الواجب الأول أن تعتقده كان واجب تعتقد وجوبه كان محرم تعتقد أنه حرام كان. ثم الواجب الثاني تجاه الأمر هذا هو أنك تطبق. قوله واحد جاء قال رب سبحانه وتعالى انما الخمر والميسر والانصاب والأزلام رسم من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون الوجه الاول تعتقد وجوب اجتناب الخمر هذا الوجه الاول تعتقد انه واجب باش نجتنب الخمر أي اعتقد حرمة الخمر هذا الوجه الاول وهذا ما فيه حتى كلام ما عندكش فيه حتى عذر إذا بلغك النص أن هذا الشيء حرام اللي هو الخمر حرام لابد أن تعتقد حرمة الخمر ثم اللي مشربش الخمر امتثال لامر الله فله أجر واللي والعزب الله يشرب فله وزر علينا لكن باقي في دين الإسلام مشكلة اللي يشرب الخمر كيف المصيبة والجريمة اللي لا غفران لها هو أنه يرد أحكام الله عز وجل يرد الرباء كيف كيف تعتقد أن الرباح حرام؟ هذه أول أول واجب، وهكذا قف على ذلك جميع شريعة الإسلام. كل ما يبلغ عن شريعة الإسلام لا بد أن تقبله هذا الشرط الأخير. أن تقبل شريعة الإسلام من كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه في روايل الصحيحين الإيمان بضعة وستون أو بضعة وسبعون شعبة أعلىها قول لا إله إلا الله وأدنىها إماطة الأذى عن الطريق. شو عب منش مع بالإيمان أنك حجر في تحجر شرط لو كنت تعتقد أنها ما من شريعة الإسلام ذيك كفرتك لكن أنتي حبيت نحاء متحيا شرتك وموت حد زيد أجر متحيا هذيك وموت خيخرتك أما ما ما تعترض ما يدخلش في قلبك اعتقاد أن ذيك من شريعة الله عز وجل وجاء بها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الخطر وهذا المخاطرة بدينك أمام الله عز وجل هنا انتهت الشروط التي لابد للمسلم أن يحققها تعودها العلم بمعناها نفيا وإثباتا أنه أنها تعني لا معبودة بحق إلا الله تبارك وتعالى أن لا نعبد إلا الله لا نصرف شيئا من العبادة إلا لله عز وجل الشرط الثاني هو شرط اليقين أن نستيقن بهذه الكلمة أن لا نشك ولا يدخلنا ريب ولا شك في, في نقنا بهذه الكلمة الشرط الثالث هو الإخلاص أن نخلص لله عز وجل في جميع عباداتنا وما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين والشرط الرابع هو أن نصدق في هذه الكلمة ولا نكون, كح... نكون كحال المنافقين الذين يكذبوا... تكذب قلوبهم ألسنتهم يقولون ما يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم والشرط الخامس هو شرط المحبة أن نحب هذه الكلمة وأن نحب الله ورسوله ونحب كل ما يحبه الله ورسوله وأن نبغض كل ما يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والشرط السادس هو شرط الانقياد أن نستسلم لله عز وجل ولقاعته ولأحكامه والشرط السابع والأخير هو أن نقبل أحكام الله عز وجل أن نقبل شريعة الله لا نرد شيئا من شريعة الله عز وجل وأن لا نتكبر على شيء من أحكام الله عز وجل وإن صغر هذا الأمر في أعيننا أنه مستحب أو شيء جزئي أو فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراخمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغف قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا كفر لنا ولأخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك